إن الله لا يحب الفريحين، وبتوق ما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تب. فساد في الأرض. إن الله لا يحب المفسدين.